فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم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 يا سوناكم العذاب ويدبحون أبلاءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ تعزن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم ولإن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يعتكم نبع الذين من قبلكم قوم روح وعاد وتمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاهد أدخلوا صلوا بالبيئات فردوا عيدهم في أقوامهم وقالوا وقالوا إن كفرنا بما أرسلتم به وإن إن لفي شك من ما إليه مريب قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِلَّاهِ شَكٌّ تَعْظِمُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ يَدْعُوكُمْ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرُنَّ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قَالُوا عِندَنَا إن أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَفْخِذُونَا وتريدون أن عما كان يعبد عاداؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم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 وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله بل يتوكل المؤمنون وما لنا أن لا نتوكل على الله وقد هدانا كذلنا ولنصبرن, ولنصبرن على ما على زيدٍ مونع وعلى الله بل يتوكل المتوكلون، وقال الذين كفروا لرسولهم لنخرج من أرضنا أو لتعودن في ملتنا.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 ديد يتجوع ولا يكاد يثير ويأتيه الموت من كل مكان ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن وراءه عذاب وديد مثل الذين كفروا بربهم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 جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرز لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا اننا لكم تبع اننا لكم تبع فهل انتم مغنون عنا فَهَلْ أَنْتُمْ مغنون عنا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَعِيرٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مُحِيضٍ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من تلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموني ما أنا بمسرخكم وما أنتم بمسرخين إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وادخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات وَأَدْخِلَ الَّذِينَ عَمِلُواْ عَمِلُ الصَّالِحَاتِ جَنَّةً كَجْرِينَ تَعْتَدُ الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ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 ومَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ رُسَتَتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ يُذَبِّطُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم ترين الذين بذلوا نعمة الله كفروا وأحلوا قومهم دار الدوام لأنما يحصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أن يضل يضل عن سبيله قل تمستعو فإن مصيركم إلى النار قل لعباد يالذين عملوا يقيم الصلاة ويوفقوا مما رزق لهم في الرّو على يوم من قبل أيّ يعتيم يوم من قبل فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ما أنفخر جبي فأقع من الثمرات رزقا لكم. وَتَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَتَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارُ وَتَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ عَدَائِبَينِ وَتَخَّرَ لَكُمُ الْلَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَأَتَكُم مِن كُلِّ مَا سَأَلْكُمُ وَإِن تَعْدُونِ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظُلُمٌ كَبِيرٌ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ عَبْدٌ عَلَى الْهَادِ الْبَلَدَ أَمْنَهُ وَجَلَبْنِي وَبَنِيَ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْلَامَ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 بِوَادٍ ظَاهِرِ رِزْقٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَسْعَدَهَا مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ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 ربنا ربي لسميع الدعاء ربي اجعلني مقيم الصلاة ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفل لي ولوالديك ربنا غفر لي ولأواعدي ولمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحتسبنا الله غافلا عن ما الظالمون ولا تحتسبنا الله غافلا عن ما الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشقص فيه الأبطار مهطعين مغنع رؤوسهم لا يغسد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يعسيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا فيقول الذين ظلموا ربنا أخفرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونستبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من ذوال وسكنتم في مساكر الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم عند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتدول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وذروا لله وذروا لله الواحد القهار وترى المجرمين وترى المجرمين يوم عيد قرون في الأصفاد، درابيلهم من قطران، درابيلهم من قطر على وتوشى النار، ليجزي الله كل نفس ما كسبت. ليجازي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلعول الناس هذا بلعول الناس وليدرك وليعلم وليعلم أنما هو إله